وَإِرْ إِلَى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 و يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء الرحمة وعلماء فأوفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وطهم الجحيم ربنا دخلهم جنات عدن التي وعدتهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيهم السئ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 ان الذين كفروا ينادون لمقتل الله اكبر مما قتلكم لمقتل الله اكبر مما قتلكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفون قالوا ربنا تنثنتين وأحييت نثنتين فعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم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 لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزا بما كسبت لا ظلم اليوم. إن إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كظمين. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خاصة ama tuhfs eden ve Allah yudibi el hak ve olanlar yedegen de onunla yudubun bir şey in فكان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد من كانوا هم أشد منهم قوتهم وأثرا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ك بأنهم كانت تأتيهم رسولهم بالبينات فكفروا فكفروا فأخلهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بأياتنا سلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا قالوا قتلوا ابنا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن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 وتقولون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان انت كاذبا فعليه كذب وَإِيَّاكُمْ صَادِقًا يُصِيبُكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي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 ان الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من ناد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك من نجا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 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين الفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيلا وشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإنما الآخرة هي داو القرار من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ وَيَا قَوْمِ مَا لي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 وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتُنكَرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ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 فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من ويستكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم ادعو ربكم يخفف عننا يوما من العذاب. قالوا أو لم تك تأتيكم رسولكم بالبينات؟ قالوا بلا. قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في طلال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 Astagh bilahi, innahu huwa samiul bacin. Lahalqu al-samawat ve al-arb وَمَا يَسْتَوِ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيِّقِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ آيَةٌ لَّا ريب فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِي استكبرون عَن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم مداخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النهار الله له فضل على ولكن أكثر الناس لا يشكرون لالكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون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 هو فدعوه مخلصين فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مِن علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغه شدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحييون أمر فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون الذين كذبوا بما أرسلنا به رسولنا فسوف يعلمون إذ الأضلال في أعماقهم والسلال يسحبون في الحميم يسحبون في الحميم ثم في النار يصرون يشركون من دون الله طالوا ظلوا عنا قالوا ظلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين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 فَإِنَّمَا نُرِيَنكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّى يَنك فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ نَقَصَصْنَا من عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ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 فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فَلَمَّا رَأוَ بَأْسَنَا قَالُوا قَالُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُوَّنْ فَعْوُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأوَ بَأْسَنَا سُنْ